ويقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعونها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن, أن إن انتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنب فسحقا فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ, لهم مغفرة وأجر كبير مَّغْفِرَةٌ قولكم كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ جهروا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 أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ من فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبر ما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 إلا في غرور، أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقاً بللَدُو في عتوى ونفور، أَفَمَن يَمْشِي مكبا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى سويا أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 ما انا نذير مبين فلما راوه فنسيئه هجوم الذين كفروا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي قيل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 فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم فَمَن فمن يأتيكم بماء معين.